خَالِ لِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يبور وَاللَّهُ خلقكم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 وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائب شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون نحما ضريا وتستخرجون حلية تلبسونها وَتَرَى الْفُلْكَ كَافَّةً فِي مَوْجٍ كَرِيمٍ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُنْزِلُ اللَّيْلَ فِيهَا وَيُنْزِلُ النَّهَارَ وَيُجْرِي النَّهْرَيْنِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا واستجاؤوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل طبير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 وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إلَى حِمْنِهَا لَا يُحْمِلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا غُرْبَةٍ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغُيُوبِ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَمَا تَزَكَّى فَإِنَّمَا تَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِنَّ اللَّهَ الْمَصِيرُ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظلم ولا وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع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 جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبور وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان كثير؟ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به فاخر دنى به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال تدد بيض وحمر مختلف ألوانها مختلف الوانها وبرابيس ود ومن الناس والدواء إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور الله أكبر